وتجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعه فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بني اسرائيل قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين ان آل ان وقد عصيت قبلكم كنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك ايه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 فَأَن تُرْكِهَ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ فَهَل لَّعَنَتْ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 فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يوافاكم وامرت ان اكون من المؤمنين وان اقيم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يريدك بخير فلا رد لفضل يصيب به من يشاء جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين